she is among them for the Гос the sin of Allah is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 وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفت عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء